كل الشكر والتقدير للعروسين فراس وسماح لتقديم هذه الأغنية في الألبوم نغم ميديا. صلوا على ناديانا ستعشوف عروستنا غلم الذهب والمس وحلاب امتديرتنا صلوا على ناديانا ستعشوف عروستنا غلم الذهب والمس وحلاب امتديرتنا وبحالبا حب واحساس دايما هي وردتنا بحالبا حب نغمد يا بصلو عنا دو تعشوفو عريسنا يا نقش الحنة على كفوفو وحرف الاول مكتوب دو عنا ويرحب بضيوفو بقلبو المحبوب حبوي هللي المحبوب خليك البيت. وضلك يلا خليك بقلبي تقله وضللك شمبي يلا قولوا Lidya Baudun Ahar